صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 فإِن زَلَتَ إ أَمْسَكَهُمَا مِن حَد مِنضَعد إهُ كَانَ حَنمًا غَفُورَاب وَأَقُسَمُ بِلهَّهِ جَهْدَ عيمَانِهم لَئِ ج أَهُم نَّذير ل كُهُ أَهدَ مِن إحدَ الأُمَم فَلََّا جَ أَ نَّذير استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 سمع الله لمن حمده السلام الله السلام الله السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه الله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 إِا جَعللنا فيِي أَخْناقهِم أَغْللَ فَهِيَهِلَ الْأَقانِ فَهُم وَقُمَْرون وَجَعلنا مِنْ بَيْنِأَيذهِم سَدد وَمنِنْ خَلْفِهِمْ سَددم فَأَْ شَيناهُم فَأْ شَيْنهُم فَهُم لا يَُصِرون وَسَوَ عَلَيْهِم ضَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُذِرهُم لاَا يُؤون إ تُظِر من التبعذك خَش الرحمََ بالله فَبشه بمفرة فَبَشرهُ بمفرَة وَجر كَريم إِ لا نَحنون في المووتَ وَلَكتم مَا قدم وَآثَرَهم والكلَّ شيء حصَناهُ في إمام مب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 إِ إن آاتُم إَِّا تَكِبون قالوا رَبّناَا يَعْنَمُوا إِا إلَكُم لَُرْسَلُون وَماَا لينا إَِّ الْ البَلَ المُبين قالوا إ تَقََرنَّابِخُمْ ل إَِّمْ تَ تَبلَ نَْجمََّكُمْ لإَِّمْ تَتَهُ ل نَْجمَدكُمْ وَلَا يَمَسََّّكُمْ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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمن بضر لا تغني عني, لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيرًا ادخل الجنّة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء وما كنا وما كنا منزلين صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهسئون الله أكبر الله الله أكبر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 প্রতি সোমবার মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপুনো সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক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 দেখুন সম্প্রচার সকাল সাং একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছে। কোরআন উইল রিমেইন এস মোস্ট মডার্ন বুক এভার किताब जेए किताब मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद देखुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 فاليوم لا تظنوا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر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 اننا خلقناهم من نطفه فاذا هو قاسم بين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اولا مره وهو بكل خلقه عليم الذي جعل لكم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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারো সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় ইসলামিক ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ বা সালমুন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ সিলম থেকেও এসেছে शांति बोम अनेक आगे पड़े गोहम्मद सल्लम जन्मग्रहण करें